الحمد لله الحمد لله رب العالمين أحسن خلق الإنسان وعدله ألهمه نور الإيمان فبه زينه وجمله علمه البيان فبه قدمه وفضله الحمد لله أمدَّه بلسالٍ يُترجِمُ عما حواه القلب وعقله وعنده مفاتِح الغيب لا يعلمُها إلا هو ويعلمُ ما في البر والبحر وما تسكُط من ورقةٍ إلا يعلمُها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وتاج رؤوسنا سيدنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عن الحق مراده فأناله الله ما أراد اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم، فإن فضل رسول الله ليس له حد ليعرب عنه ناطق بفمه، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتاح. وَمَنْ تَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِنْ قَلْقَهُ الْأُسْتُ فِي آجَامِهَا تَجِي أما بعد عباد الله فحينما خلق الله الخلق أرسل إليهم رسلاً وأنزل معهم كتباً قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا لِلْرَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُبِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وقال أيضاً وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين كانت الهداية من الله تعالى للبشر بإرسال الرسل وإنزال الكتب من ناحية كلمة ذلك أن الكلمة في الدين منزلة عظيمة، فهي أساس تطور ورقي إنسان أو تدهوره وهلاكه والعياذ بالله الكفر والضلال كلمة سرع ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري بسنده عن سيدنا عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أبي هريرة أنه سمع الحبيب الأعظم الأكرم المعظم المكرم صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزي بها في النار أبعب مما بين المشرق والمغرب والله يقول وقل عبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزه بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين أيها الأحباب إن للكلمة صداها بين الناس لها ينفعلون وبها يتعثرون وإن الكلمة الجارحة قد تحطم قلبا أو تؤذي نفسا أو تترك أكراً أو تجرح ضميراً أو تذهب الحسنات وتصني نفساً والنفس إذا ذهب لا يعود وسيسألك الله عن نفسك إن خيراً فخير وإن شراً فشر فإن حقوقاً في الأوقات يمكن قضاءها، لكن حقوق الأوقات لا يمكن قضاءها. الكلمة أخطر من السيف وأهم من الذهب هي مغرة القلب تعبر عن ما استقر فيه من الإيمان والمحترم، وإن العاقل العالم لسانه وراء عقله. لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وإن الأحمق الجاهل عقله وراء رساله يغرف بما لا يعرف ولذلك أوصى لقمان الحكيم ولده وصية جامعة لأولي الألداب والنهى قال له يا بني إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك فاللسانك السبع إن لم توثقه عدا عليك ولاحقك شرور وإن من لم يراقب فوهة لسانه من الممكن أن يؤذي أحدا من الممكن أن يقتل أو يجرح أحداً، فإن من لم يراقب فوهة سلاحه قد يقتل أو يقتل به، وإن من لم يتحكم بمسدس فمه قد يقتل أو يجرح به. فقبل أن تشهر سيف حرفك، لتحدث قتلا أو جرح بغيره. تمهل، واعلم أن الكلمة أسيرة في وثاق الرجال إذا تكلم بها الرجال صار في وثاقها وقد قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاد حينما سأله يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم كلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء والمسلم كالنخلة خير كله والمنافق كالحلأة لا خير فيه فكم من فتنة قامت بسبب كلمة وكم من دماء أريقت وأرواح أزهقت وأطفال شردت وجسور دمرت وبلاد النفوس وجرحت القلوب والسبب كلمة ولذلك كانت وصية حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا ربة بن عامر الجهني أمسك عليك رسالك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك أحبك في الله بكلمةٍ واحدةٍ يدخل المرء في دين الله بكلمةٍ واحدةٍ يخرج المرء من دين الله بكلمةٍ واحدةٍ يسعد حزين أو يحزن سعيد بكلمةٍ واحدةٍ يذبح شريف ويتطاول على عفيف بكلمةٍ واحدة تنال رضوان الله أو يحل سخط الله بكلمة واحدة تحرم راحة وتحرم أخرى بكلمة واحدة يتمزق شمل ويتفرق وأحبه بكلمة واحدة تسيل بيرة من الدماء وتلملح قادة والضوء والشحناء بكلمة واحدة تبرم العقود والأهواد والمواثيق وتنتق الأحكام وينشر الخير أو الشر وينال المؤمن بالكلمة أعلى الدرجات اسمع إلى كلام الله وألزلهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليمة أمة الحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم الذي علم العالم كيف تخترم الكلمة حتى قال أحد المستشرقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرتشف فنجان قهوة لو كان محمد بين أظهرنا لاستطاع أن يغير العالم كل العالم وهو يرتشف فنجان قهوة اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله إنه لو طبقت أمانة الكريمة في المجتمع لسادت الطمأنينة بين الناس واختفت المشاكل الاجتماعية ذلك أن واجب المسلم تجاه الله ودينه ومجتمعه أن يذب عن حياض دينه ولو بكلمه. وإن أخلاق الشرع تلزم المسلم أن يدافع عن دينه ليحفظ مجتمعه من الشرور ومروجيه ومن الفتنة ومطلقيها ومن الفاحشة ومؤيديها ذلك أن كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه وإن كلمة الحق في الموقف العابر درجات يوم القيامة الكلمة أيها الأحباب تؤدي للتفرق والشقاق والتنازع والاختلاف الكلمة أيها الأحباب تذهب هيبة الأمة وقدسية الرسالة ورمزية المكان ومعنوية المكانة تذهب هيبة المسلمين وإن من الجرائم الكبرى التي لا تغتفر هي التطاول على رموز الإسلام وعلى قدسية المسلمين ذلك أنها تساعد العدو أن يتطاول على شرع الله وأن يتطاول على وحدة المسلمين ليساهم باختلال كلمتهم من أجل كلمة واحدة يطنحل لسلطانهم ويذل أهلوهم والله تعالى يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج رجلا يوضع في شدقيه كلاليب من نار يشق بها شدقه الأيمن من أوله إلى آخره ثم يشق بها شدقه الأيصر من أوله إلى آخره فيعود الأيمن كما كان ثم يشق مرة أخرى ويلتأم من جديد كلما نضجت جلودهم بذلناهم جلودا غيرها ليفوق العذاب وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم تذرف عيناه بالدموع ويسأل سيدنا جبريل عليه السلام من هذا يا جبريل قال هو الرجل يكذب الكذبة فتطير في الآفق في ابن آدم من العيوب ما لا يحصى وإن خصلة واحدة لو استعملها لمحت كل العيوب ألا وهي أن يحفظ لسانه والله تعالى يقول ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيب ويقول الله تعالى في الحديث القرسي يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي وأنت تقسيني إن رجعت إلي يتبت عليك فمن أين تجد لك ربا سواي وأنا الغفور الرحيم أقول قول هذا واستغفر الحمد لله أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا بسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأعظمنا وقائده مُحَمَّدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اعلموا أن الله تعالى قد صلى على نبيه قديماً قال تعالى ولم يزل قائلاً عليماً وآمراً حكيماً تشريفاً لقدر الحبيب وتعظيماً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم نصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم أدل الشرك وأهلك المشركين اللهم اجعل هذا البلد بلد أمن وأمان وسخاء ورخاء برحمتك يا أرحل الراحمين من أراده والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أراده والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره وعاقبة السوء عليه يا رب العالمين اللهم أهرف الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم آمنين ظالمين سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد بلد أمن وامان وإيمان وسلام وإسلام وسقاء ورقاء برحمتك يا أرحم الراحمين أعطي كلاً منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا بمنك وكرمك وجودك يا جواد يا كريم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغل يعظكم لعلكم تذكرون أذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم